قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي خَبَرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْيَدَيْنِ عُذْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فأذن أن يضيفهما ما وجد فيها جادا ويريد أن ينقض فقام قال لن شئت لتخذت علي أجره قال هذا فراق بيني وبينك تعلم بك بتحويل ما لن تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فارتأى أن أعيدها وكان ورائهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فقشين أي يرهقهما طول أَوَرَدْنَا أَيُّ بَدْلِهِمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَنَّ الْجِدَارَ فَتَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا خَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا